رسالة في طرق قصر المنفصل من طريق الطيبة لفضيلة الشيخ وثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين الحمد لله مصليا على نبيه وآله ومن تلا وبعد هذه شروط واجبة لقصر حفص من طريق الطيبة فإن قصرت فامدد المتصلا أربعة أو خمسة أو طولا والروم يأتي في الثلاث كلها لأنه في الوقف مثل وصلها والبعض للتعظيم مد أربعة وغنه في اللام والرائي معه لكن مع الإشباع في المتصل نص على هذا كتاب الكامل ونسقه بالصاد في الاعراف وهل وبقر الطور بالخلاف ولا تسهل بابا الذكرين الا لتعظيم فبالوجهين واركب بالاظهار وبالادغام ونون تامنا فبالاشمام واربع السكت كنحو عوجا فاسكت عليها كلها او أدرجا وعين مريم وعين الشورى واست ولا تشبعهما كثيرا فرق بتفخيم وضم الضعف في الروم اولى مع جواز الخلف ويا فما اتان يحذف ان تقف وقف على سلاسل بلا الف ياسين نون بالخلاف تدغم وفي الم نخلقكم تم وأفضل الصلاة والسلام على النبي وآله الكرام